وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَوْهَا مَا أَنْزَلْنَا عليك القرآن لتشقى إلَّا تذكِّرَة لِمَن يَخشى تَنزِيلًا مِن مَن خَلَقَ الْأَرضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا رنسى فقال لأهلهم كثو إنني أنا سنا رالعلياتكم منها بقبس لعلياتكم منها بقبس أو أجد على النار هذا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَى